ومن شأن صدور هذا المعجم أن يزيد التواصل بين العربي والبرتغال البلد الذي تجمعه بالحضارة العربية الإسلامية صلات رحم وثيقة وعريقة تعود إلى قرون خلت.